وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى زَكِّحُوا مَا قَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ ذَلِكَ أَدْنَى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 ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِ كَحَفَ إِلَى نَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكُونُهَا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أم وَأَلَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَثَابِ اللَّهِ حَسِيبَةٌ لِلرَّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَلَقَرْبُونَ وَلِالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَلَقَرْبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَا تَنَالُ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار وصية من الله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 إنما التوبة على الله للذين يعملون الصّحابة بجهالة ثم يتوبون من قرب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت ولا الذين يموتون وهم كفار أولا وإعتدنا لهم عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة 5. Właśniowano wśród시wych 6. apac compare resolubli się także. 7.男ś sięivia że tam Wajna rottu musi bada la zauġi, makana إِحْدَاهُنَّ waqa, اهُن نقرا فَلَا لا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد do بعضكم الى بعض araznamiankomu, منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح انه كان فاحشه ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم ربكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي وربابكم فِي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين لختين إلا ما قد سلف Inna Allah hekana gonfura Allahima, Wel muxonetuminenisa, Ila ma białe kata imenu وأحل لكم ما وراء أذالكم أن, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَنِ بِهِ مِنْهُ النَّفَاءَةُ هُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ دَعْضُكُمْ مِنْ بَعضٍ فَاُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه عنكم سيئاتكم وندخلكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 فَإِنْ أُقْعِنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سُذِلَّى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يريدا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار, والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله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 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ يَشَاءُ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَإِن كنتم مَرْضَاءَ أَوْ على سفر أَوْ, جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم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 إن الله كان عفوًا غفورًا ألم تر إلى الذين أُوتوا نصبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى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 من قبل ان نقمص وجوه فنردها على ادبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكثى به مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يامركم أن تودوا الظلمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاء Panie <średenie> بالله إن Komisarzu, Panie <średenie> Komisarzu, Panie الذين يَعْلَمُ الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم شاءوك فاستغفروا الله, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم ولونهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا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 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكثى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانثروا سباتا وانثروا جميعا وان منكم لمن لا فَإِنَ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ من الله لا يقولن لم يكن بينكم وبينه موده ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما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 اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا, لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 قريب قل متاع الدنيا قليل ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 لا دون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ طَاعَ اللَّهِ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهِ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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 Allah لا ila, ila, هو ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila, ila,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 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا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 اَلصَّيْرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ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 كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا i three,'em فخذوهم nam حَيْثُ ثقفتموهم THEY جعلنا لَكُمْ عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ all you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 فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبه مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَيْقَطُ الْمُمِلَّ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا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 ولا تقولوا لمن القى إليكم السلم لستم من أن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة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 وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا المستضعفين مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سبيلا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالَّذِينَ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَلَى سَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُمْ كان بكم اذى من مطر لو كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا INNA ANZALNA ILAIKA AL-KITABA BIL-HAQQI LITAḤKUMA BAYNAN-NĀSI BIMĀ ARAKA ALLĀHU WALĀ TAKUN lil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 يستخفون من النَّاسِ وَلَا يستخفون مِنَ الله وهو معهم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 يدعون إِلَّا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم Właśnie wtedy, gdy ona była obronieniem, وَلَ امُرًا النَّهُم فَلَ يُبَدتِكُْ نَّ آ ذَانَلَدْ نامِ وَلَ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 ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَنَثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُضْغَمُونَ نَقِيرًا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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا, لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون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 وَإِنِ mroczna, tłum, fetmium, barli, hanu, chuza, nawi, raga, faleń, juna, فَلَا ha, ha, ha, ha, ha,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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِذَا شَاءَ يُذْهِبْكُمْ وَأَيُّهَنَّ النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا آخرة وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم ولو على ولا قربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوون Powinniśmy <تعرضوا> się الله كان بما تعملون خبيرا يا się الذين Powinniśmy się بالله ورسوله, آمنوا بالله ورسوله آمنوا منو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ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 ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا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 الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً وَلَا الله إلا قليلا مذبذبين, بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن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 وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وسوف يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عظيماً ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمناتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك, أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُ أُولَٰئِكَ أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم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 وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم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 حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 والموتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنوتيهم اجرا عظيما انا اوحينا kama auhayna ila نوح wan nabiyin wan اسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآل داود زبورا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 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكتاب بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم, ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إنتهوا خيرا لكم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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا نَّلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ ياكم برهان من ربكم وأنزلنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك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 فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظل ثيين Yubayinu Allah lakum wa anta zillu wa Allahu bikiil shayin alai